Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم حم ام تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى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 ītunī bikitābin min qabli hādhā aw athārati min 'ilmin in kuntum ṣādiqīn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 وَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يهدي القوم الظالمين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 والذي قال لوالديه اُفِلَّكُمْ أَتَعِدَانِي أَنْ أُخرجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيفَانِ اللَّهَ وَإِلَكَ آمِنٌ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 بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت يُذَرُّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لَتُفْكِنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب خلقه بقادر على أي يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير.